ايي هدا و فيعن يا كبي دحي بلمرق ده لو كري <تصفيق> يهدا و خا و ياداه لو تريا و على كل حال اا و خا هذا كتاب الشيخ ابن الله تعالى كتاب فيس زاد الوعاد في هذه خير العلس عنوان الكتاب بتاعها ارضى شيخ صفر الله تعالى ارضى له وحيداهن انما مره خا سوا يد كل لي انت بقنت حي هو هو في اعلان و سيول كن ارضى لمدي المشايخ بالوليه مولسه صباح وقب قو خله يابا دور شيخ و لكن ده وانا بغيت على قورن بالشنشيني با حساب غراحي الغاوي هي علي المدينيي قول قن بالشيغيو تيريدوا بغا تيريدوا شيخ يديساء بوخاري هذا شغل غيا ايفان ساتي على كل حادث لازم يجري صبا لكن وخا ويا اكبر وخا ويا نه شيخي سبحانه هو ويرا شكر الرسول سيدنا رحيمه لو تصانا استق ابو قاسم شيخ راه ابو طيب ذهب باش يخرج لها قال هو الى سيدنا رحيمه على كل واحد وحا سوا الله رسول اا قبل لازم لازم دري لذلك وافي خطيب البغدادي يا كنتي ستاو جتا اا الجامع لامام الشيخ والغاوي الكتابه ممكن بري في علم المصطلح او في علم الحديث قال اريد ارضي الشيخ نذو رغتان من عسى في كتاب العلم اللي هو يجيه وكوّلها وكوّلها السجاء لا تشريك يسا ايه عموره يسا ايه السرطي يسا حال كبيره لكن قليل من قديمه لكن لكوّل حلقه كبيره حكما تستقلتها معنا وانا فاول سادرتي وحكوّل عن اسألنا وين ها يجيه رغتان كبيره يا برك انت وصولوه يا هنوي صبر انت اللي أذواي قد بروحه على طبيعة الله كي يدله الكتاب كصحس كدل لهو فحاول لهو جري والغريب واي أنا فس و ربما حاول اتسف في عنته واحده وفي سوي دي لي اما ظل يحاول يلو يراي و خدان لازيبا يا كم ياد يحاوله لو سيقوا و نغى مداي نشباس والله يكثروا تعريه الغيابه ما انت مره صفواه في صفواه لغوا و مويان حول كريم المدير تلاميذ خاص فهم علينا طاير او حاول لا طاير باشا انغا صفص نشاي وجعيمه كلنا ادو وين قصر عائلعي وحير مرتفع اوان طاشق ودعي باي باي باي شعر سالم واحد وين ومالده في ادوري رحمه الله وصعاله قال حدثنا محمود بن رغينانق قال حدثنا عدوش المسترضية عن صفيان عن عبدالح ابريحي عن عائشة قد يمتطلحة عائشة طوب المهنة رضي الله أنا قالوا حسره كانوا انه رفض الله ورحمه صلى الله عليه وسلم يأتون فيه لذاك وفى يقولوا حروجنا عندك غذاون ما قدر ما هيسا فىقولوا حمر رضي الله فى يقولوا حروجه انه صعب حطاو أسطهم قالوا حسر فاطر يوم بان بيب فقمتوا يا رسول الله رسولك انه اريشاني اهديت لنا وحنلوسوا هديه هديت هديت قالوا يقولوا ما هي اهديت داس koo soo haamir hayso oo ay soo dhalada waaqaanahay halka hayso halka uu ilaahay waaxir iyo subax iyo aanad aan baro iyo daqiiq iyo maray subax ya simi soqa taqdir ma isoo qad inta markaa keendo isku darno qoyska maaleda waxa wala waxa sudbadeen xaleeda qolad oo to wax iyada umushay waxa sudbada daqiiq iyo marab iyo xubma ah hay'aasiisada ila soo oo muxay ka qayb لكن كم بذي دقيق مرض تمر على بوراء يوحا واخيرا مرضت. خالي يا مرق. بعض الشيوخ راهو كان مقلي بوجه جوق بعض الشيوخ ناس زوري دير. بوجه جوق وورين دير. لكن دو واخلا يسودر سوما من يا wa hawla wax kale nin jiltee soo soo waxa way hoqanayaan waxa aan fadhiyano yara wax kale nin jilay waxa ay helin quluu ay noqaan muqaal oo dadka ku talo qalaal aanu qul haddii halka inta soo la isku dareeyaan mar maala ka soo qara u dhid abu midi وأي يعني طلبيا سوت جام يعني فرد صار الواحد يسوي تجارة فا عفوًا والله شو اللي عليه سوت صار صاره ولكن طبعًا بس صدر هذا <تصفيق> ترى <تصفيق> على السوتة رم البرلا يسمع إيه على السوتة رم البرلا يكبر حجمه أمام على قال يا رسول الله قال قال يا امي ان يريده فقد اصبحت وهو بالي سته ايام على كل حال يركز ف اا وحينما لغو خول لكن لغو فائدة مهمه قال لنا سو الصوم به الصوم الصوم كد من وجهة السلام وصورة الله وصورة الله وصورة الله إيوه صومك صليه ومبع الحالي من اليور بردك لسيم يوقر بردك لسيم يوقره طبيعتي اليض إلا الضريه وحوة بانه إيوه كريم يشتعال وحيث ايوه أول القائل على حق علي، لكن ساقط قريعة ثمانية ين يداشرة، على مصر عريان، ولا ساقط علي. ربع صلي حي يكبد بين إسلام طالع على لكن ده إسلام ده بيحاول الله كونه سكين مدرستي، أو ده هاي سكبة مدرستي بيحاولين صلي صغير عنك. هذا ده صغير عاوية. حديث سيد حديث صحيح ما موسى صور من التلميذ النساء يو بير في سون القورة يخزيمة في صحيح احمد في, في مسنده يغلظ. وبيقال حدثنا عبد الله عبد الحارث الداري قال حدثنا عمر الحس إن قال حدثنا أبو عمرو الحارثي. المحفظ ربي يحيى الأسلمية عن يزيد من ربي أمية الأعور وضعيه وإلا أعور عن يزيد من ربي أميّة الأعور وإلا بمعنى وضعيه من قاتلنا أيوتف بن عبد الله بن السلام قال الحري رأيتنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقنا صواق على كثرة في الجمسة صواق علينا مرقي آكذا ومنكم وقال يحول هذه السري إذا هذه السري حوى يسوع الذي ويان وتروح لي جب عن جرأة أو هم نفس الميول والوسوق يا علي سلام عليكم حب تميلون ما خاصس كلابي وقاطعوا في رسل الله في المنطقة ها وعند سوقين عن جرّان سوقين ذي ويان وقع أبو خضر ذي حوى عن جرّ هذا الحدث ميل الوسوق واتكيا الله صدق ما شاء الله ما يصدق، مرغوبون يسون حاله طالح بقول حجورا، تدي ويسمع على ليش؟ واي؟ ما يرتفع يا لقي تهريب ولا ماش، يك تهريب دافع صوت، من كاسي، ورضعية حديث وحصل برد وصل وحاق المحجر عسقلاني بأنه في فرح الباري وحسن بي سؤوليها والصحيح حسن معه المحجر عسقلاني في تقديم الساسي وهو تحت بيدي ورغاونا تحسن مجالفنا يعني يقل كلا جقته إمام حيثة في المجنو عزوان صور ربي يعني يقبع لوحكود بني حياء بن في ووضعيه بأنه محجم الصغير صور ربي يستغن وحا... آ... مطالعك له خالما يستغن محمد بن كفير ايو كدرو بن مرواده و ضعيف بعيد طريقه كلامه قوراني في معجم الاوسط دا جتاب طريقه روحه كلده هاروم بن محمد ابو طيب وكذاب على الاويه اسكو سو دودو حديثه ام في معجم الصغير وفي معجم الاوسط وكذلك في مدع في مدع الزوائد وكذلك في الشمائل ام من بالله قويه طويله ونقرأ الشبائك بأنك رأخذ الهزيد من الوماية يزيد من الوماية الأعور ونقرأ صحيحه هي مجهولة ونقرأ لبعض المزمع الزوائدك استغرأ الحدود سبحانه يحيى ابن عالى لذا سنوحي هو ضعيف ونقرأ صدحانه معجر صغيرة طوراني الله مصطعان محمد بن كثير بن مروان ونقرأ صغيرة ونقرأ أسراني حديث وخصة رأيئه بضراني في المع طريقه <تصفيق> قالوا وكده هارون ابن من طالب احضر بس صاحبني مثلًا دينار جبرو فاب حي يخطب بدلًا ما الدراسي سوا خليه سوا أم بخليه سوا. علم ركب على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم واللي ده هي. لكن راح راح يجيب للشيخ. ما بحاول يعني أقرئي أفر له طن سوا شنيه سواني لا تنسى تنسى. معاد وحيس. وين قصقنا برضو بيقال حدثنا عبد الرحمن الجاري قال حدثنا سعيد وصلي الله عليه عن عبد المعال عن حبيبنا الحبيب الطويل الله رسوله صلى الله عليه وسلم صار في حال أجيبه السف له وحيق جلدي لي وحاول قال عبد الله وصيري عبد الله ما عبد الرحمن داري نفسي يعني ما بقى ما الطعام رأيشك وح حرية همبرة له قنا سف لجسنا وصار لكن سف لجا الباب السيوبي بدري سنا في غريب الحديث لما تصير وكتاب شم الجلبة على موضع عام wa ka اللي... آه... وحاول waxa wayn alfaada hadii si qariirka الحديثة dhayaa fi qariif qariir hadii walidaa way yisagu safliga wax loo yaqaan basada iyo daqiiqda iyo xilal aan la yaqanayn waayaata safliga ilaaha ragu la ma waxna ka dhana kaan ay ujubu soofulu basada iyo daqiiqda قال رأى عبدالله عبدالله حن نذاري معناه رأى في صح آه فصي وحولاء دخلوا يعني ما بدو بعده بعض من الحسناء في صفته وبوه الرسول صلى الله عليه وسلم ورسوله يسوع في المنتهى أن طعام ورغشنا له ورغشنا تملو يسوع لي ويسوع ويسوع اللذوي هي هي فرحات الصلاة فرح قال لماذا وحوليان الله يستعان لو قال عربي ليقنا وبيقال حدث صلاح بن وريغ دار حدثنا, حدثنا اسحى بن إبراهيم عن عرييه على بن سقيانيه عن ابن ابي مليكه تعبد الله من الصحابه كبيده خا سو غاري متى نفسي المنافقين وبقيو اما ابا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخاريسوري سوري في قربه الى الخعاب الراشدين الله سو دوي فقالوا الله ما لنا نسير جميعا نقول منال وابو ها بيه أكفر رحمة قالوا حنا لا عمرت الوضوء والويسن والحل يأمرنا قم في الصلاة الصلاة بركض الساجد حدثوا صحيح سلمي أبو الداود يا مسائي يا صور هاي هاي صيحة وبيه قارح الدفناء سئل من الأحبار المخزونية قارح الدفناء سئل من أين أصل عبد من دينار عبد من دينار ولا رماها ما أكل منه عبد الله من دينار أين أصل من دينار ولا رماها ماذا aan من mino adeeru xuwairu aan ma'abass qalaahdi qareb rasuulallahu sallallahu alayhi wa sallam haysool qaydi suuliga sabaxay qaydi ka goor wax loo yaqaan suuliga iyo meesho lagu soo saaro day kadi ba wax حديث لوا صحيح و حديث حديق اصير فهران لوا شنمير وابوه دي ليدا هو ديها لفتودا وا بو ليدا حدي وضو ليدا اوغلو غدنا وقت فعل كلسنينيو قيسيسو لفتيسو و يا فصو سنينيو و او ربنا ولا وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله النمير قال حدثنا عن قيس بن الربيع وضعيف من قاس الحديث عن بعث يحاء واتحول السنة وقال حدثنا قطيس بن سعيد قال حدثنا عبد الكريم الجلداني عن قيس بن الربيع ربي هاشو العزازان عن سلمان الفارسي قال في الي في التوراة سلمان الفارس ويا. ثورابو حكافري وين بركه الطعاوي راشن بركه ليسو واالوقو بعده ويسك دمبيا وفرحه دمبيا فذلك ذلك للميلاد اوجه السلام واخذوا في <تصفيق> ثوراتي ثورابو حكافري قال الرسول صلى الله الطعاوي الوضوء قبله أو كم حضارة في المال إذا إن شاء الله ودري اللي يقامون لا هو سنة ولا واجب صمنا ما هو واجب ما فرحات صدقنا الحديث باصيًا كم ذنب أهوا مصورة وضعيف مصونة ولماذا في اسمادي وحذق الصلاة قيس من الرغبي ويضعف في الحديث وعلى ضعيفياء السنة نورياتنا وحاويان ونوروي ضعيفيان بنعك نوفي الصلاة لما بحديث كنا الله وحيث تلمانه يا مجلس صلى الله عليه وسلم اين هو مقرس حقيقي اين هو ما المامي صلاة حضوى فرحالك حديث صحيحة وقوريان دي سهله فرحالك شناة حديث صحيح أو قول عندي رجال فرح لهم ولا مجنون. الله مننا مفروض ومش صدق ليه؟ هل بيستدل من اللي يستدل فرح له يعني. وحنا نعلم أن هذا حتى بذاته فرحه حكم أو بذاته وصله واجل أرملة. لكن في بعض الأحوال الواجب غواص الرجال. وفي بعض الأحوال للصميم نغواص وغلق وفي بعض الأحوال للمواحن نغواص وغلق ولماذا؟ وهذه بيضاء بصريفنا وعنصا الجاهزة وكلها لإنسان أمسلم أدوريسة محافظة أخوة؟ الجاهزة أمسلم هدو لأنه حلقية لأن لجاهزة إنه يجير كافتصمه يجير كوحي إلي إنه أدور عليه السمه وهو هجبشه ماذا عكله؟ سميسنا غطايو ما أفضل شيء بيضاك من المعر حديثة مرحبا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جمهة من كان في قلبه مسقال درغة من كبره جمال مقدرة إلي وحيا رسو وحيا وبيا القفق أما القرآن دائما يتشير السنية يموح لاك قف قلبه ليس كذل وكبره جمال مقدرة وكله على سلوين بعض الصحابة وحيرها هل ماذا؟ كبره سلمان تنقى حيث نبال وعي على الإسانية فنبع صوفا نسان بلك كان عالي على هؤلاء الصبية. قفقو الذي سوقا شاكلين كراه، لكن سوقا شاكلين كراه. ثم ذه حدث أي فائدة وجوده، وحاول يرفضها أي فائدة وجوده. أمسى وحاول ين ورفضها من بعض الإخبار كله، لكن تفخر ايه حاول ومدى وحقرة. وحاول يرفضه ويصير كل يسقطه. وماذا الإسلام كي حوشة حاول يواجه ما كان من على جو waxaa weeyaa qofka sidiintan ka samuu adalkiisuna hadda halaal isadoo ka sheekeynaya xadiisii ayay sidoo kale xaraam si saxna yaa waxaan laga sheegii iyaga xadiiska waxa weeyaan musala qofka kumay يا waan waxaan ka soo kulatayasho ugu ku far waxa haaraa isoo suushada ay dakhle ka diidayo noocowbaantay soo dakhle saxriya oo dushaarkii waxa uu وحاول koobta kan baadiyo waxa uu yahay Parisa giijiyay maarif waxa faaydu xarooq tusay waxan dawadii si ka magtusay ya waadid الإمام سيقول إسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مرف رسالة يسا أصول الستة أمرين كل إصاقة لك وقاعة ولم لا مرف عبديك ولا داريك كمشبه الله يشبهها يوم في محيط وحول يام عالم في لكن لو مرك الشرح يام بآية صافية يام المرة الأولى لا بد. اولا قطن علم الجورو لوغو سالا جيكدا انا كل حال ان سا وها اي جيي او فيروس تبس اسالها و هيس هي كبركاس الله ينغا ثانو سداد ينغا العلم حرب لله الفطل وتعالي كما النصيله حرب للمكان العالي كوازي شاعر قالها وكذلك حاول ووكلها من جانب الجورو ايمان لا يتعلم العلم المستحي والمستقي بيركع عن نساء البخاري على كل حال سواد مركب سبايري بعض سعاته أنا أذكره في الجعليه إنه كويسة أي بالعلام لأنك سيساقه قرحنا بنعظم فأسبكي البعض نبي صلى الله عليه وسلم حرم الله الجميل يحب الجمال إله وقرحنا ليها قرحنا نبي جعليه قرحني سوى صفة من صفاته طريق من جلاله لا نفسر ولا نعقل ولا نشبه ولا نكيف ولا نسمى ولا نمثل ولا نصبه سوى طرورة الواطنة ولا طويلة سبحانه وتعالى إنا الله الجميل <تصفيق> يحب الجمال شيخ الدار السنسية الصيحة يغير خزارات تفيسة روائك لو صور حماية والنبي يحب اللافة لا هو النبي فلافة نزع عليه سيا عمرك كان لافرها ما تبي يستعمله لسلاطنة ملك سلاطنة مل وواحد على بعض لكن يستعمل لسلاطنة ملك لكن بكتير وحنا صرح الله رحمته الطبرية عصا باطلة في بعض الجرائر السامية الصل كلمة الجيلو عيله فرحوك اغط له فرحه شو طال الله فرحه الله ما اغض له منع كله حاو الجيل فرحوك جاي توجه لقصول القاعدة من وراهم ورجاله توصلوا عند كوكستا بيا الله جاشو فيهم جوا عيل في بركة دفاس سامية جوا علا الحاوي سلطة وكرامرة دافس سامية الصل بركة جتمع دوحة سنا فرحوك بذاته حطوا على الوقا والصائشة سيران كرامر سين وكان صلى الله عليه وسلم حي قام وجاء فثم يثق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل و قال عند الصراغ من مرتفقه و قال حدثنا قتير سعيد الله حدثنا من الهي عبد الله بن الهي قال لوضعيث اي العزيز ربي حبيبي الراشد بن الجنب الياسعي قال حبيبي نوصي على ابن ساري على زيدي والله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الله عليه راشد وحاول صوته فلما عبر راشد ما نعرق كان على عظماته كويه برثة حاجة برثة من حاجة يسا أول ما قتلنا مرته ورسانه إليه وعلى عظمت برثة واحد برثة كيرا أنا ما نعرق في inni ma noqdo dekkirays walaalay ta'ala inaan dayo saaruhu suumay xeer aan tan la baro qodobada uu faraystay manqof kale urey waran isoo milaydeeb waxa uu taala sugey faa sala bacaw shaqadaa shaqadaa madal يبدا انا وحاويين انو خونسدا برتينيو او القراءة قلا او تضليان لا فيتو وحالنا دوو خولدي او علي يا يلو بوياد دو صار اسما يا تبلاوا وقلم كاي داين على سيده و كستيد ماو بالله من الشيطان الرجيم يا tagrigaanu barwaan gelay tim barwaan gelxay barqad oo xataa koowaad jiray malmoox taaso saraa وفيه قال حدثنا حديثه وضع في أساسه أنه صحيح في مضع الأخرى وفيه قال حدثنا يحون بن عسان قال حدثنا مدى الأطيانس قال حدثه يشام الدستوائي يشام الدستوائي عن مدى العقيلية عن عدلان العرير عن المتنصم عن عيشة صلى الله عليه وسلم وكل أحد منك مرحبه من عصانسيه وإله يذكر الله تعالى على تعالى فريق له بسم الله أول لا يستغى نقل تأوله من دي سوال من دي سيضمه ضوط في صنع ابو الدول صنع ابو الدولك وحاكو سوال منه صلى الله عليه وسلم منه يريد مركه بسم الله في أوله واخره وإلهه شيطانه سوى مثلية الله وحيه وقرائبه سوى مثلية خاصة وما خجبره دي في صدق دارمي في صنعه يبقى ابو الدولك قد أصور قال حدثنا عبد الله الاعل على راشد اليماني عن هشام بن عمرو التخميني عمر بن راشد سلم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الراشد فقال له وعند حنذ ينسي فخاد الراشد فقال غير ادمي يا ابن يويل سيدي ها قوم سدوه يا ابن يويل سيديو فصلى الله تعالى معه وكل يمينه ابن تعالى كل وكل باينهك وحا كله خيره معوي حتى محن قصر من القرآن تيهلم كي لا أعلم كي قرآن لكن انتبه هكذا الحال حال سليم حضير كوروش رحينا إذ كده حيال قدوري صلى الله عليه وسلم حضيره قوت الحرق الله بركته فيه قوت كل بركة مرة صلى الله عليه وسلم حضير كذلك ووجي لأنك حيث الله الصلاحان لكن وحصل الله وايه أوص الحرة <سؤال> بركته مر أن بحثي خصري حديث شيء لا ربك عليه أذناحش نعبر لذي من خب بحثي خصري لرأي المكثير الله تعالى في تفسير الخصري هل إسقنا الموي برسان كفوري لكن حديث جمع الله قبيض حدثنا محلل غين قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا الشيان الثوري شيء لاكيم لوكو عليس بودي مرقوا وياك شيء كو واحد مرقاقري ايوها ويل ثلاثه يا نو شيء يبرانوا وحا منو الزبيري قال نو من بلا عمي يا شور كل خير يا قد يشور كل aya warran sahaw iyo horay uu qaatay u guftay ya u guftay markuu guftu imeydi markuu imeyiga ardayaasi waxa ku dhacayo wasii بقى الله قيرا لن يمتلك دي مره يقعوه بقى شي كله يمتلك يساعدين وكلوات قيرا ليا بل سياسة انت الله قد يمثيري ويقفت علي ويهي قال حدثنا مخيمة قيلان قد حدثنا بأحمد الجميل قال حدثنا سفيني السوري عربي هاشل عن اسبعيل رباح عن رباح من العليدة ويهي عن ابي سعيد الخضرية قال وحيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدعاء، رأى شيخ القتار الحمد لله إله ما سأل الذي لازم، أدعنا مغوليا والصاقنا النورادي، ودعنا نغيا للمسلمين والمسلمين نغيا إليه. حديث في سند يضعف خصل الترمذي، يا زاود يا ماجي المسائي، المسائي الصنم في السماء، الله الصنم منه نصور في العمل وفي العمل وفي عمل اليوم والليل تجسديه. أبوك المسلمي. في عمل اليوم والليلة كتاب فيسات يوم السرير وصور هاي حديث مركّة انت قصوى ح يلحق يرد جهد يرد يستلزئ حاريتان غير بحنا فاا وشين حاريتان غير مدافنا واي حديث لكن باسجو ما لو نصفيه وحكمده رباح بن من عريدة ضعيفة نقول، اياه ضعيفة. حدثنا محمد بشار بن درق، قال حدثنا الحرم سعيد القطان بليها. قال حدثنا الصور بن يزيد الله رحبتنا خالد معدن عن ما تقال فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا في المعيل سحره مرتي صلاة قبل من دين صلاة يقول الحرم الحمد لله الى ما سر الحمد مع كثير فرضان طيبا ولا يصنع مزارق نبى الكي يشني غير مودع إلى وامين اللجتين وحارب حمدي الله صلّى الله عليه وعليه غير مودع وحاول أن اللجتين ولا مستن عبر وامين اللجتين صور رب ربه رب يق حديث هو حديث صحيح سبب بخار وصور من سبب ذي بدأ وين أحمد يظهر في بعض اسم شرح صلى الذي قال حدثنا أبو بكر محمد عباد الله أو بكر على الشيخ بعد الله والشيخ أبو بخار والشيخ مصلي قال حدثنا وكيف من جرح الشيخ قال عبد الشام عن مدن ما صرخ العقيل عن عبد الله من قليل عبير عن مكاسم على أستقار وحسري كارنة وخاصة صلى الله عليه وسلم يأكل طعاور راشد لكي عرسي من أصحابه وصحابه وصحابه وصحابه وصحابه وصحابه فجاء ربي من يداني أيه فاكل عقوقات من لغمتين لبعث جريس لبعث جريس فقال رسوله وصلى الله عليه وسلم يسمى هتومك عيه li xirsi saaxiib iyo nabiga uu ku jiray salaam oo wax wada u leeyahay xambi saaxiib kale bay lixdii saaxiib ee nabiga wuxuu u leeyahay aw baan u jeeday dadkaashi bismillah muula uruna ayru mukatish taqnaa waad tokilaa فالغسل أبو حوري يسمينا على دور الله ويكون في الهال لحي ويكون في الهال لحي حيث أصيح سلمي دي بقى صورة بإبن ماده الغانب إيو في بسمده إبن الضغري في شرح سلمي غيره وغيره وغيره قال حدثنا هلال المستقضية الشيخ أبو سلم والمحمد غيره حدثنا عن ذاكرية إبن الزائدة عن ساعدنا بجلدة عناس مالك قال صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم أبو عمر قال شنقوا اياه كل اسفل صعود كان هنا خروي احمد وكمادي عليه شربه وشربه شربه عبد كانه في احمد عليه وكم هذهو داو بنزل يشي قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسون الاسد البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى عن قال اخرج الينا رسول مرق ونف وصار قدح مثل وليد ما هو مبطبا ان لو كرهي بحديد, بحديد بحديد بل لو كرهي او بل بريشه لو فريو فقال ان قر يا طالب هذاك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول القراسي سويه حديثه صحيح شيخ مخادر صور لي واه وبقال حدثنا ابن له عبد الرحمن الدار قال حدثنا عمر معاصم قال حدثنا احمد بن سلامه قال ان بانا حبيب بن حبيب وصابت حبيثنا بي حبيثي طويل وياه وصابت البنان اللي غرأت وحيكبرنا يا عنا السبري قالوا حسن لقد فقيت رسول الله ونعجي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح يا جلاسك السلام على الشراب كله الشراب فوقا وحينا لعبانا الماديا والنبي ذا نبيك والعصر ملمك واللغن عراء حينا صلى الله عليه وسلم بسيح رسول الغير وقص وياهي وحبن الصواب